اجامل وابتسم وضحك وانا في داخلي ما بخونه احاول اكتم حزاني ورا صدري في داخلي يزاني ورا صدري وخبيها اجمل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مجموم أحاول أكت محساني ورا صدري وخبيها أحاول أكت مهمومي وخبيها وأنا مجبور وحاول قد ما أقدار بعد عن حراويها ولكن لازم اكتمها ولا بين معانيها لو اني كنت بانطقها معانها واقفة بزور ولكن لازم اكتمها ولا بين معانيها ببلش فيش ما تدهى وبتعب من حكاويها أجهل وأبتسم وضحك وأنا في داخلي مجهور أحاول أكت محزاني ورا صدري وخبيها أحاول أكت مهمومي وخبيها وأنا مجبور وأحاول قد ما أقدام طبيعه ما تفارقهم طبيعه من قديم عصور فراحك يلقفا تطرد وتنبش في خوا فيها وإذا طاح الرجل مره صار الزمن الزمان مكسوب تجي له طانه بظهرات فجاء ما درى فيها فجاء ما يصير من وراء دور وخابت هك وتافيه بعد ما كان هكيا أجمل وانا في داخلي مكهوم أحاول أكت محزاني ورا صدري وخبيها أحاول أكت مهمومي وخبيها وانا مجبور وأحاول قد ما أقدر وهو القد ما بعد عن حراويها لجل هذا كتام تلهم في صدري وأنا معذور همومي في وسط قلبي أخبيها الليها ودا زاد الحزن فيني كاني بعالم مهجور كاني بدنيتي وحدي وكل الناس جافيها لما من بشر تدري وتكشف خافي ببلش في شي ما من حكاويها وانا في داخلي مقهور احاول اكتم حزاني ورا صدري واخبيها احاول اكتم همومي واخبيها وانا مجبر واحاول قد ما اقدر ابعد عن حرويها واحاول قد عن حرامينا مصير الهم بدنيتي مسرور مصير الهم ينساني ونفسي ما يعنيها مصير القرب لو يظلم يجي يوم ويشوف النور مصير الناس تتبدل وتتغير مماشيها ولكن بكت مع ولا مجهور وطبع الهم غير ظل وعرايها اجمل وابتسم وضحه اجمل وابتسم وضحه وانا في داخلي مجهول